بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام وعلى أحد <تصفيق> الأكثران <السلام> على خاطر النبي وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعاملين مرينا من حملنا على أدري والصحيح للطيبين والطيبين وعلى النساء الكسرية هم مطلع من <تصفيق> تجربة فهذا نجلس المجالسي في دروس الخط للفطة الأولى بمعجيادات الدعاء وازمنا نتحدث في شرح كتابي أطهارا من كتابي الأمور السريق وصلنا إلى بارئتان وهذا الإقباء من رواب التي يعني علينا أن نتعلمها حتى وإن كنا لا نحتاج إليه الآن نظراً للمشاهدة المياه في بلادنا وإنساء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وأن يجري معنا هذه النعم وأن يرسوكنا شكره فإن كنا لاستعمل لا التالهم في هذه الأيام لكن لا شك أن يعني كما قال بعض العلم تعالوا من العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه تعالوا العلم فإنك تدري متى تحتاج إليه يعني ستحتاج إليه يومنا وأيضا قد تسئل في بعض المسائل المتعلقه بهذا ايه بصح الاوراق التي فيها الاسئله تمام وان شاء على النقطه اللي هي ف ما معنى ما معنى فإذا قيل لك حرم في تيرمون ولو شمال في تيرمون في اللغه هو القصر كانوا في اللغه القصر فيتيمم من عن القصر وبين قوله كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث الطوسي توبه لا عليه فلما جاءه الخطاب من ملك من ملك جسان فقال فتيممت الضرور وسجد لها في يعني التجهد إلى الثمون وصدقت يعني أحرقت لسالة في الثمون فالتهم هو القصد وشرعا التعبد لله تعالى بشرع إلى المين الشرع إلى المين التعبد لله تعالى بقصر الصعيد الطير وسهل تفسير الصعيد اللي بذن الله لمسك الوجه واليدين بي لمسك الوجه واليدين بي التيمم شرعاً التعبد لله بخصص الصعيد الطيب لمسك الوجهي وليديني كما سألت إن شاء الله في سطح ماذا شرع التيمم وهل كان في الأمم السادقة أم هو خاص بهذه الأمم شرع في العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المستدق وعلى بذلك ذلك حديث عليشة رضي الله قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض, بعض أسفاله حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطى عقد لي هذا العبد كانت استعاراته كانت استعاراته من أسمان استعارت هذا العبد أسمان وذلك في الأخرى فاستعارت عقدا من أسمان فإذا عبد هذا فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتماس كما فقدت الربط بدأ النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبحثون عن العفل وليسوا على ما، كل نتيس على يعني هذا المكان لم يكن فيه إيه. لم يكن فيه فأتى الناس إلى المكنة رضي الله عنه فقالوا ألا طر ما صنعت عائشته؟ اف قام اقام القرص برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ما وليس ليس معهم ما وليس في المكان ما فجاء ابو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع راسه على فخيه قد نام فراقبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعمني بيده في قصره فلا يمنعني من التحرك الا ما كان الا ركان الله صلى على فخذه او فقام رسول الله صلى الله عليه, على, على, الله صلى الله عليه على غير ماء فانذر الله ايه التيمم فنزل الله ايه التيمم فتمم فتمم فقال اسيد بن حوير ما هي باول بركتكم يا هذا النبي الكريم قال اثر عسله الباريه الذي كنت عليه فاصطدمت عقده تحته مرتفقا عليه حديث كما طلب اين الايه نزلت في هذا الوقت لما النبي صلى الله عليه وسلم إيه التأمم وهذا كديسة نحتاج إليه في آخر الإلباب عندما نتحدث عن صلاة فاقد الطهورين صلاة فاقد الطهورين والتأمم من خصائف هذه الأمة الأمة السابقة لم يكن عندها تأمم لكن هذه الأمة خصى الله فجل بالتأمم قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وعطيته خمسًا لم يعطهم احد قبل نصرته بالروح في مسيرة شهر وجعلت هي الاض مسجدًا وقضوا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فيصل ويحل فيصل ويحل هي المغاني او المنائم. ولم تحل لاحد قبل ويعطي الشفاعه وكان النبي الله وسلم يبعث إلى قومه خاصة كان أي نبي يبعث إلى قومه خاصة وقرثت إلى الناس عاما منطفح وكانت الأمم السابقة إذا لم يجد ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطى هربه وفي هذا مشقة عليهم وحرمان للإنسان من الصلة لعفر وإذا انقطعت الصلة بالله حدث للقلب القصوة وغفر إذن نخلص من هذه المعلومات إلى أن التأمم شرع في العام الثالث من الهجرة في غزة وبين المصطدق وأنه من خصائص هذه الأمم ما هي شروط التأمم؟ شروط التأمم ذكرنا يعني سبعة شروط الأول منية، الثالث الإسلام، الثالث العقل، الرابع التمييز، الخامس الاستنجاة أو الاستخدام وطبع الشروط كلها تكلمنا عنها في الغسل وغير يعني يبني عنها عادتها الشرط السابس ما الذي نتوقف عنده دخول وقت الصالح دخول وقت الصالح يعني هذا الكلام نقرأ أول ثم نقصر طيب نصور المسألة الآن ليس هناك معه ليس هناك معه ولن نؤذن بعد للإشارة لإشارة ليأت وقتها فالمسألة هنا هل يجوز لأحد لم يجد الماء الآن في الوقت الذي نحن فيه الآن هل يجوز له أن يتيمم للعشاء الآن قبل وقت العشاء هل هذا سورة المسألة يعني جمهور العلماء قالوا لا يجوز. ولا يجذب لو واحد تيمم الآن قبل وقت العشاء ثم صالنا العشاء بهذا هذا عند الجمهور لا يصح وعند الأحناف يصح عند الأحناف يصح طبعاً الواجه قول الأحناف لكن الأحوى قول الجمهور لماذا؟ لو نران إلى قول الجمهور نجده وجه وهو الحديث الذي ذكرناه في الخصائص أن التام من خصائص الأم قال إيه فايهما رجل من امتي اضركته الصلاه اضركته ايه توصلات تضرب بعض الوقت لم ياتي ايه لم ياتي بعد فقول الجمهور له وجه له وجه مقبول لكن السبله يعني الاحناف فقالوا بأن التيمم اذا قلنا انه مباح او رافع للحدث فعندهم قال وهو الصواب لا هو قول الأحناف وجلافهم على هالي التيمم رافع للحدث أم مبيخ لما تجه له الطهارة والصحيح أنه رافع للحدث ولا تنته في سؤال مستقبل للتفصيل لقوله تعالى ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم هذه قلة بعد التيمم ولكن يريد ليطهركم إذا ما رفع ليه للحديث إذا ما رافع للحديث والحديث السابق أعطيته خمسة لم يقطرون أحد من قبل وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وتهورا والتهور هو التيمم الذي يعني يتيمن به فهذه نصوص استدلل بها الأحناف في هذا الأرض وهذا ضائق اختاره الشيء النعثيني رحمه الله وصوبته اللجنة الدايمه باختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قلنا ان هذا قد يكون يعني هو الصواب لكن راي الجمهور احوط راي الجمهور احوط ولا يعني ولا السيامه لمن دنا وقت الصلاه منه فانه ينبغي عليه ان ان حتى ياتي او يدخل عليه الوقت خروجاً للشيخ لكن لو أن أحدا يعني تيمن قبل دخول الوقت لا نستطيع أن نبطل له الصلاة إذن الشرط السادس نقول دخول وقت الصلاة هذا على قول المذهب وعلى قول الجمهور وهناك قول آخر في المسألة وهو أنه لا يشفت وهو أنه يشفت تقول أن الأحوط هو رأي, إيه؟ رأي الجمهور الشرط السادع تعذر استعمال الماء تعذر استعمال الماء و تعذر استعمال الماء له صور في الماء الماء غير موجود إلما الماء غير موجود و إلما أنه موجود وهو غير قادر على استعماله يبقى الشامس السابع يقول تعذر وجود الماء تعذر استعمال الماء متى ذلك له الصورة؟ الصورة الأولى عدم وجود الماء أصل أو الصورة الثانية أن الماء موجود ولكن ليس عنده استطاع للمصول إليه أو لاستعمال قال الأمر الأول أو الصورة الأولى عدم وجود الماء سواء كان حاضرا أو مسافرا يعني الكلام ليس للمسافر نحن نتكلم بصفة عنك حتى لو أنت حتى لو أنت موجود في سواء كان مخدثاً حدثاً أكبر أو حدثاً أصغر لأن التأمم ينوب مقام الوضوء ومقام الغسر مقام <تصفى> الوضوء ومقام الغسر عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المكتوبة المعنطين لا قال لا عن قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على نسل ثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملك وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت طربتها لنا طهورا إذا لم نجد إلا إذا لم نجد إلا طبعا الآية ففلم تجد ماء فلم تجد ماء فتنمو فلم تجد ماء أيضا الآية يستدل بها أيضا وعن أبي ذل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم الوضوء قلنا ما يستعمل كالماء والقرامة أما الوضوء بالضم فهو الفعل قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإلى عشر سنين فإذا وجدت وجدت الماء فألسه جلدك فإن ذلك خير طبعا يعني عشر سنين يعني لو قلنا راحب يتأمم كل يوم فش مية موجود فكل يوم يتأمم هذا يتأمم لو أنه ظل يتأمم لمدة كم؟ عشر سنين لأنه طرامة لم يجد إليه طرامة لم يجد إذن وعن رموان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلي في القوم فقال يا فلالما ما كان تصلي في القوم قال يا رسول الله أصامتني جناباً ولا مات قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك وهذا الكديس يستدل به على أن التأموم يجزئ عن الغص في الحدث الأقل ولذلك لو جاء سؤال هنا قد يأتي السؤال مثلاً اذكر حكم هذه المسألة رجل جنوب تيامم ثم صلى بهذا تيامم فأنت صحي صلاة أمان تقول نعم تصحي صلاة الدليل لأن التيامم يجزئ عن الوسط الدليل بحديث عمران رضي الله عنه طبعا المخلوب من هذه الأدلة تعملت ثلاث أدلة تعملت مخلوب بس تعملت واحد مش هقول لك يسكر الأدلة كلها لا، اذكر المسألة واذكر دليل واحد فقط يعنيها إما من القرآن وإما من السنة هذه الحالة الوراء، الصورة الثانية والحالة الثانية أول خوفه باستعماله الضرر وأنا بحوالي أقول لك الأنفاظ التي تبعت المكن عندك عشان تتبع الوراقة مع المكن، الأنفاظ يعتبر نفس الأنفاظ الموجودة في المكن عندك أول خوفه باستعمال الضرر، إذن الماء موجود سورة دولة كلمة غير موجود سورة ثانية ما موجود لكن إذا استعمله ضرر إذا كان عنده مرض يتأخر شكاة أو أنه قد يمرض بسوى الاستعمال الدكتور من أنبي عليه نصه إن هو ما يفطش الماء يعني الماء لا يصل هذا الجوش قال كمن به مرض أو جرح ووجد مشقه وحرج وجد مشقه وحرج في الوضوء و في الوضوء او الغسل بالماء وذلك بزياده المرض أو تاخر الشفاء قال تعالى وان كنت مريضا أو على سفر او جاء احد منكم من, من القائط أو لمس النساء فَيَلْتَجِئُ مَاءً فَتَيَمَّمُ وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر ففشجه في رأسه ثم احتار فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فابتسمت فمات فلما قتلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العيل السؤال إنما كانت فيه أن يتأمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم ينسل عليها ويغسل سائر جسده اذن هذا الوضوء ما كان الضرر الذي سببه له هو, هو استعمال الماء فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه كان فيه ايه, كان يكفيه إيه؟ من الادله يعني كذلك في هذا الباب اللي اتسجل خلف استعمال الماء اذا خلف الضرر استعمال الماء حديث عمرو بن العصر. رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة بارلة في غزوة ذات السياسة فأشفقت إن اختسلت أن أهلك أشفقت إن اختسلت أن أهلك بالكسب فتينمت ثم صليت في ناس دولة أن أهلك لأن أهلك فتينمت ثم صليت لأصحاب السور فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى, عليه وسلم. صلى عليه وسلم. فقال يا عمر أصليت أو صليت بأصحابك وأنت جنوب فأخبرته بالذي منعني من الاتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقول شيئا وهذا يعني إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حزن رحمه الله ومن كان الْنَارُ مِنْهُ قَرِيبًا إِلَّا إِنَّهُ خاف أَوْ يَخَافُ ضَيَاعَ رَحْمًا أو فوتاً رفقاً أو حال بينه وبين الماء عجوب ظالم أو نار أو أي خوف كان في القصد إليه مشقة ففردو تامهم برهان ذلك قوله تعالى فلم تجد ماء فتيممون وكل هؤلاء لا يجدون ما ماء يخضرون على الطهراتهم إذن الماء موجود لكن لو ذهب يخضر الماء انقطع عن رفقته معايا السفرين ومعروش الطريق وإذا ذهب يأتي بالماء سينقطع عن الرفق ويتوب ولا يدري أين ذهبت الرفق هذا الرزم أو أن الماء موجود في مكانا يخسر فيه النصوص أو الظلم الماء موجود في بئ البيئة دوبك عنده بلطاجية عنده خطاة طريق لو راح لك عشان يتوضى يقتد يغامل بنفسك أم يتامن يتامن إذن الماء وجوده كعدم في هذه الحالة وجود الماء كإيه؟ كعدم إذا كان هناك مشقة إذا كان هناك مشقة عليك إذا كان هناك ضرر سيخسر إذا كان هناك هذا سيقع به فإن هذا كله من الأعذار التي تريد تأمم قال ابن القدام رجمه الله ولو كان المرأة بمجمع الفسار تخاف المرأة على نفسها منهم فهي كان عادمة امرأة لو ذهبت تاتي بماء من مكان لا كان في هذا المكان مجموع من المرطجية فتخاف المرأة على نفسه فعند ذلك يجوزها أن تتأمم وقال ومن كان مريضا لا يقدر على الحركه ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعاده يعني الواحد يجي يسالك يقول لك قضيه يعني مثلا ابوه مريض طريح الفراش ما اتحركش من الفراش حتى في قضاء حاجته يقضي حاجته في وعاء على السرير فيقول هل يجوز ان يعمل هذا الرجل لانه ما يعرفش يخش الحمام نقول له ها يجوز له يجوز لا لا يجوز لا, لا يجوز ابنه اللي سأله هو ابنه حتى عنده واضح نقول له لا يجوز لأنه مش معنى أنه ما ما يتوضّاش لا يجب عليكم أن تأتوا له بالإيه بالماء تأتوا له بالماء زي, زي ما تجيب له وعاية يقضي فيها الحاجة تجيب له بعض وعاية عشان إيه يتوضّفي واضح فالي يجوز أبداً المريض اللي عنده مية أنه واضح إلا إذا كان بقى سنده احد واحد يقول في, في, في, في البيت وحضر وقت الصلاه والمرافق له ذهب ليقضي حاجه لهذا المريض فتاخر وسيفوت الوقت ابن روح يشتري حاجات من السوق يجيب له علاج والزور خلاص الوقت انه انتهى خد في هذه الحاله إذا لم يجد من ينوبه الماء يجوز له ان ايه يجوز له ان يته يجوز له كان الماء عنده وهو من ناوله الماء فيشترط عليه ان ياتي له بايه ان قال وان كان مريض لا يقدر على الحركه بشرطه ويجد من يناوله الماء شخصان لا يجد من يوله الماء اذا لا لم يجلس له أن من المثال أيضا في هذا الباب اللي هو مسألت تعصر الاستعمال الماء قال في المنار السبيل ويجب بفده لعشان من آدمين أو بهيمة محترمين لأن الله تعالى غفر للغي بسقي كلب فالآدمي أولى وقال ابن المنذر أجمع كل ما نحفظ عنه من أهل العلمين على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتها الماء يعني واحد معاه إزازة ماء وماشي في صفر وهذه السجاجة من الماء يحتاج إليها في شرب أو في شرب دربته حمار الجلال فحضر راقت الصلاة نقول له اشرب الماء وتيمم أم نقول له ترضى بالماء ومت <تصفيق> ولا يقول له ترضى بالمية وموت عشان تموت على قصة لقاتنه يتيمم نقول له ابقي الماء كما هو وعمقه لكن هذا الماء يحتاج إليه إما في شرب وإما في شرب إيه؟ دام بكل فعند ذلك نقول له بأن الإبقاء الماء يعني ينبني عنك هذه المسائل التي ذكرها في في عندك في المناطق السنة وإن شاء الله المذكرة بكل يعني وفت الحمد لله الباب كاملا بزيادة عليك مع اختلاف بعض الجمع المد وأنا أحاول بخضر مستطاع ننقل الكلام من إمه. من الأسئلة أيضاً اللي في الغالب يبنجش في الانتحان يعني هل التنمى مرافع الحدث أم مبيح من لم تجد رأوه الطبع؟ وإذا في الغالب في الانتحان لكن ممكن يجيلك كما في صورة أخرى اللي مسألة هل يشترط دخول الوقت أم إيه؟ أم لا يشترط فهذه المسألة مبنية على هذه المسألات أيضاً من باب العلم فيها لأنها مهمة vi har også lært med det. Det var et 2-200-er. Det var et hørt. Så de bergårde, at de var i verden. Og hva er på? Det var et hørt. Det var et hørt. Det var et hørt. Og hørt hørt. Og hørt hørt, at det var en لقوله تعالى ما يريد الله يتعر عليكم من حرج ما يريده يطهركم وقوله صلى الله عليه وسلم وجود احترار مسجد وطهور والطهور بالفتح ماذا تطهر به ولأنه بدل عن طهارة الماء والقاعدة الشرعية تقول أن البدل له فكم المدة فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيامم طيب يترافر عن الإيمان ما ساء الماء ذكرنا معاقة بذلك منها؟ إذا قلنا إنه مبيخاً فنوى التنم مع العبادة لم يستبق به ما فرقها يعني واحد الوقت تنم لمس المصف عشان يقرأ في المصف فنقول له ينفرك هذه النية وتقرأ في المصف لكن لا تصلي بهذا التالي لكن نقول لأنه رفع للحدث اشترطنا قبل ذلك الوضوء أنه يكفيه في الوضوء نية رفع الحج ان لو واحد اتوضى مش شرط هو يتوضى عشان يصلي الفرض ويصلي النفل ويقرا في المصحف مش شرط ان هو كله هو مجرد ان عشان يبقى على وضوء يصلي السنه يصلي الفرض ويصلي النفل ويقرا في المصحف كل دي وبحده ف تاني نفس الكلام انت هو الوقت تيمن ليصلي الظهر طيب يصلي السنه ولا انه يصلي السنه يصلي لله الذي يقر في روس الذي كان على هذه الايه وهي اذا قلنا انه مكف اذا خرج الوقت بطل التيمم واذا قلنا انه رفع الحدث نقول لا يبطل التيمم الا بنقض الوضوء يعني هو وقت تيمم لصلاه الظهر وخرج وقت الظهري وجاء وقت العصر هو السعر وضوء على تيمون الأحناف يقولون يجوز له أن يصل للعصر بتيامون إيه؟ الظهور الجمهور قامت لا يعيل التيمون تا حتى وإن لم ينطق التيمون الأحوط كما قلت والأسهران الجمهور هذا أحوط لكن أيضا لم أستطيع أن يبطل صلاة أحد بدون جديد طيب دي كما قلت لك مسألة يعني مكررة المسألة الخامسة إذا كان معه ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه فماذا يسمع؟ يعني واحد مثلا معه طبق من الماء أو علبة صغيرة من الماء مع أو معكم بايق ماء كوب الماء لا يكفي إلا نصف الوضوط إذا بوضع كوبات المية يعني سيتوضع نصف الوضوط وبقية الأعضاء ليس لها ماء فماذا يسمع هل يترك كوب الماء ويتأمل إذا أم يستعمل كوب المائي بما تيصر ثم يتيمل للباقي يستعمل كوب المائي وروا الحديث اذا امرتكم بأمر فقلتم مصدا فبعض العلماء قال بانه يتوضا او يستعمل الماء فيما يتيسر ثم يتيمم للباقي امتثالا لهذا الحديث وبعضهم قال بل يتيمم ابتداء فصفه بالضبط ولان الماء هناك عدم الكبالة المالية أو الجسء من الماء هلنا يعني كأنه ليس موجود فلماذا يهضرون؟ فلماذا يهضرون؟ وده, وده باجع يعني على بالي باجع لكن أيضاً لو قولنا نأخذ بالأخد الكبالي أنت مش محتاجة في حاجه مش محتاج المالية في حاجه لو محتاجة في شربه يبقى قولاً واحداً يعني ليه؟ يتهم حتى لو كانت إساسة ماء مش خبير ماء حتى لو كانت ماء كفية يحتاج للشرب لا خلاف اللغة يتأمن بذلك فنقول ان هذا الكوب من الماء أنت لا تحتاج إليه إذن افعل توضأ به ثم تأمن من البهر وهذا أحوط لك لكن أيضا أتكرم أن هذا عندما نقول الأحوط هذا المبني يعني أخذ الحيطة والأول طبعا ما نورس فيه مشق وإلا المسألة من الخلاف السادق لو أخذ أحد من القول الثاني لن أستطيع عبد المطل هذه العباد ذكر القولين أول ذكر القولين لفضها ابن نوع عمى وتنمه الباقي وهذا المثل مننا وميقاء الشفعي مستداد من الكاتيس الذي ذكرته إذا أمرتكم بأمن فأنتم من الصفحة القول الثاني قول الحرفية والبنكية أنه يتينم ابتداء فقط وقالوا لأن لا الذي دناعه لا يكفي سيكون في حكم العادل من المعصنين والآية قالت فتا يمموا ولم تقل الفتا تهروا بما معكم من الماء الأماء والأخوط الأول واضح كلمة الأخوط ليه الأول لكن الثاني هو الطابل الصحيح قولي أنا دائماً بقولي المساعدة ليه أو بقولي الأخوط والصحيح بقول ليه عشان عايزة تتعامل مع الفقه المرون لأن في بعض الناس يعني للأسف يعني بسعك مخم تنبس فينمش بالنفذ يعني سامحوني يعني, يعني. مخم تنمس هو غراس حق المعلومة وتنمس عليه تيجي بقى دي مش مالي مين هي كده بطلة صاد بطلة يعني فيه فيه في خلاف فيها اسمها خلاف ساد خلاف ساد مثلا مثلا يقول كذا كذا مش معاش شافه مثلا مثلا يعمل يقوله كذا ودي معادة ايه وده معادة ايه دي بيستمره بقى مسألة خلاف ايه تنمس طب زي مساله الوضوء التسميه في الوضوء واحد خلاص هي لسه في دماغه ان بسم الله التسميه في الوضوء واجب واجب هو الراسمي خلاص طيب يا اخي ابو جماهير الامه الامه الاربعه بيقولوا ده مش شرط برضه صح فيه الكلام ده كله خلاص اتثبتت من من شيخك إن دي واجب إبقى خلاص واجب إبقى خلاص ده؟ لا، مسألة إيه؟ خلاف سائل خلاف سائل، وذلك حتى القول اللي تقول إنها واجبة قول اللي عندنا بعض في نواع عندنا في, في المسلم الحلماني إنها واجب، لكن يقول لك إيه؟ وتسقط سائل هي واجبة اللي قلتها ونسقطها لا، واجبة ما تسخونش، واجبة ما تسخونش، واضح كنا فأنا عايزة تتعلم المرونة في التعامل مع نساء في المسائل الخلافين أنت تتمنى قول أنت تتمنى قول لكن مهمش لا تحجر على قول الله لا. لا تحجر على قول الله يعني مثلا واحد مثلا واحد جزء مؤفع الطلاء عشان للنقاء مؤفع الطلاء يتطلق يتجبس النقاء الشاهد من كانت أو أقصد هي عايزة تتجبس النقاء وجزء يتطلق فهيبه واحد خاص تماما قبل مواجد ماشي وهذا القول به نبيب الله منه ونبزم نساءنا ونبزم أقريبنا منه لكن ما يريد مش بسألة خلاف إيه ها؟ خلاف سائف خلاف واحدة تطلق طبعاً يعني الوقت يعني أرزل المصنح والنفساد كمان لو أقول لها مش يكشف شعرك لأنه لاحظت لو اطلق طيب لأطاع لي مخلف معصاة إيه الخارق دي ما بقى دي دي, دي ما إن الحجاب أو النقاب أقصر النقاب باعه لنقني وما يجب باعه لنقني فالمسألة بيسموها الخلاف سائق وهكذا في مسائل ايه؟ في مسائل كثيرة من المسائل فأنا لما بقول مسائل الصحيح هذا والآخر وكذا يبعد لك المرونة في المعاملة مع الفقه وبقط مش معنى الكلام ده ان يعجل الناس التسايد زي ما بعض الناس بها بروح في خلاف غير, غير سائد من مرور وفت بالك يعني, يعني مثلا ايه حطت بسا عن الشيخ في البنوك يقول له والله يعني بعض الانواء الجائز وبعض ما قاله غير جائز. طب انت جبت بقى الكلام ده من يعني مين بقى اللي قال الجائز دي؟ مين اللي جاء ومزربة دي؟ قلت بقى, دي؟ بقى دي؟ فهي مش كله جميع بوقت لا. مش مش مش تنائد بنزاجك. لا. طبعما فيه دليل. دليل معتبر. دليل صحيح. اللي هوت جيت نظر. ماشي بشئة. بشئة. وانا اتمنى ان اتعلم هذا الامر. بله سيان في ايامنا اللي المفيده في الان اللي احنا فيها ديت فكه وطرح وكل واحده بيسمع شيء خلاص تلزق ان كلام الشيخ وليشرح بقى في الايه في الجانب الاخر يعني الايه امس كنت الخطبه الجمعه والناس لسه بتسال هم اللي ماتوا في نادي التحليه دول شهداء ولا مش شهداء لسه فاكروا شهداء مش استفيد ايه كلام ده ويقصر على المشي في القناه بس اداها تتفتح تلاقيه واحد بقى متصل على الشيخ مخصوص هو الشاشة اللي ماتوا في بداية التحديد دولة شهداء ولا مش شهداء؟ طب انت قلت ايه اللي بشير معك؟ الوقت لو قلوا مش شهداء الناس تقول لك شوف العمل شوفوا الجماعة مش عايزة صحة ولا ده بقى بتالي قلت تلقى تلقى تلقى تلقى تلقى تلقى والمسألة تلقى منعها إمنية على, على حسنياته لأن احنا قصلناها حتى اللي اليهود قتلوه إنه هو شهد لأن الله أعلم ما يكون لك في سمين لكن نقول إذا خرج لرفع الظلم عن الناس وإذا قال بالسلطان جاء الآن تظالم فقتل بسبب ذلك فهذا الأحسان وعن الله من الشهداء فلتنقل شباب تلجع تقالب في الأمور الأديمة وندخل في قتال في قتال نحن في وقت نحتاج فيه إلى جمع الكلمة واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرق اذكروا الله عليكم فاين ف بين قلوبهم فاصلحتم بنعمتي اخوان وكنتم على شطط فضلي عنا فانقذكم من كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تنتذب طب ضمن احنا ان نجتمع على راي واحد وتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولهم المفتحون ولا تكونوا كالذين في الضلال واختلف بعد ما جاءهم البرهان فأحنا بعشان نوعب نطعم في بعض في هذه الأيام وعلى وع اختلاف تويتم هكذا هذا أجل كمان بأنا نغلع الهانش من الضد لإني بالأسف أنا أعرف هذه الأيام إن إخوة شغلوا بالواقع عن المقصد الأصلي عن المقصد الأساسي المقصد الأساسي أن نمكن لدي الله عزبه الذين يمكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتنوا الزكاة وأمر بالمعروف والله عقبة الغمور إن الفتوحات الإلهة من شفرية إن الشيخ حسام البرك يفقق في مجلسة النظروب العباسية ما كيتش في الأحلام يعني ما يمينش عشان الواحد يكلم بها دي استحاجة. لكن سبحانه ما فرق لنا الله إن المشايخ والرعمال اللي كانوا ممنوعين وأخذت مساجدهم فهؤهم يرجعون كلهم مرة الثانية ويأخذون في مساجدهم المحجبات اللي هم كانوا اتمنعوا من التلفزيون في قرار صادر أمس إن أي مزيع محجب ويكون يعني كنت تظهر المرأة على شاشات هداء لجيف لكن دي برضو يعني قرار جميل إن المحجبات بدل ما راحة تطلع تأدل نصر للأخبار وهي عمز البيئات شو فلما تطلع رفس أحجابة دي تحسن في التلفزيون المصر صراحي؟ يعني نصر جميل صراحي إن وصلت قرار أمس إن أي واحدة محجامة عايزة تطلع في دوليكسيون الأول ما يحادي تطلع بوحيتها بالحجاب بتعرفش أي مشكلة دي. هتفاكي بيه هل يفتح بيه؟ هل في حد كثير في حد كثير السجون الآن المنتقلين الآن كل دي الوقت تطلع كل يوم مئات يفرج عنه مئات يفرج عنه يعني الحدود اللي اتفتحت المعادلة اللي اتفتحت ديه معبرها فح والوقت تشتري المعامل اللي ليبيا المصريين رجلين من ليبيا كمان دا لو كانت في النظام الصابق لكان أغلقت المعامل وقتل هؤلئنا قلت لك حتى يخيبوا تضغط عن البيضة شوية وأخذ بالك سبحان الله شوف تكوني ذاته حال الوقت المصريين اللي راحوا تونس و اللي راحوا الجزائر شوف اليهود والعيمانيين مرشاق الكورة فريت بين الدول سبحان الله جاء الوقت ان دي اساسا في جمع يعني وصول بيتكلموا بيدعوا في الشعب التونسي وفي الشعب الجزائري حاجه تحسسك بقى بالفرح بالعزه بالعزه إن هي دي بلد الإسلام. الاسلام ورسوله ان يتم علينا الفرح بجمع هذه البلاد كلها بعد سبب كل الطواغيت وكل الظلم على قلب رجل واحد وعلى رايه واحده تحت رايه التوحيد فدي كلها يا اخوانا صرنا ده بقى مش عايزين نختلف فيما بيدانا فيه امور من الاشياء الاشياء الاشياء المسائل الثالث. الوقت كل الشباعة نتكلمه اه في مجلس الشعب والاتخابات اه ومش عارف ايه وهتخش بقى الاتخابات ولا مش هنبوش هنصبت او مش هنصبت. يعني اصلي الصوت على بوك يا اصلي راسع اصلي الصع البوك يا عمراسل ميت زي قول. لما يجي وقت الصوت نشوف بيلا هيصبت وليش هيصبت. اه والكلام ده بتاع العلماء مش بتاجي ان انت تقعد تتكلم مع فلان وعلان ويعرب اتنين للاسف يشدكم على بعض وعلى الكلام ده خد لا الكلام ده العلماء هيسمعوه فتاوى وهيصدر بيانات ان هل فعلا هيبقى في تصويت ولا في تصويت وايه الدور اللي الجلسه هنا هل فعلا هيبقى في دخول لمجلس الشعب ولا مفيش دخول مجلس الشعب هل الامور هتتغير اعني هتتغير وهكذا زي ما كان العلماء بيقولوا زمان على المصارات ممنوع المصاراه والمصارات دي لا تجوز ولا يجوز الخروج بعد اللي حصل تغيرت الامور تغيرت الفتاوى على اساس الوقت اصبح الوقت فيه يقول لك ايه المشاركه في المصارات بطواقه شرعيه بعد ما كان ممنوع المشاره دلوقتي لا الواقع بدا يطالب بالفرق بين الحكم والفكر والفتاوى خدت تغيرت فتاوى خدت تغيرت بتغير الزمان الذي فيه طول شوية تاني يا اخي يعني مثلا لما حصل ما حصل في مساله مصر وتونس في بعض العلماء قال لك ان, لها إن لها لك على لا يجوز الخروج على اولئك الذين دولت حكام الخروج عليهم لكن بعد لما جه واحد زي القسطائي العلماء كلهم اجمعوا على وجوب الخروج عليهم على وجوب بل مش وجوب الخروج الناس تهتف لا ان يقاتل يعني حتى لو واحد كده لو جهز الدبابات وراحوا غاسوا طرابلس وقتلوه ما حصل مثلا في مصر؟ لا، هل شئين فعلا الكلام؟ حيث تبكتال بقى لا تشئة واختبالة لكن الحاسين بقى نعود نبكر نت... نت... نت... نت... نت... نت... في مطلق عادة الضيء خلول على الحقاكة ولا شئول على الحقاكة لا أخي، صلى الله عليه لم تفهم مسائل التغارة والوضوء والصلاة هل يبقى نعود التالي في المسائل التالي؟ في الشيطان الثاني أوجود أن احنا نبدأ نفهم الفقر، نفهم الواقع نحتاج الكريم العلماء نعفر المخالف تماما في الله نشتغل على رايه واحده لا يطغى بعضها على بعض يعني الجمعات اللي على الساحه انا اتمنى ان الجمعات اللي على الساحه دي تشتغل تحت رايه واحده وينض كل الاختلافات بينه و بينه الصغ لان هي مش الجمعات اللي على الساحه الان كلها تدرج تحت رايه اهل السنه والا والجماعه حتى واللي اختلفوا بينهم في بعض اصمائل نشوف معكم يعني الفرق في الدين والتادب بآداب الخلاف تادب بآداب تنظر عليها 6 مرات ثاني اذا استيقظ من النوم اذا استيقظ من النوم وعليه جل فاذا شغل من و صلى خرج وقت الصلاه فهل يا ترى نلاحظ المساله دي اذا شغل من و خرج وقت ايه الصلاة في فرط من وقت الصلاة أو فاتته الجماعة لو فاتته الجماعة لعذر اللباس يعني راح يستيقظ عند الفاجر فوجد نفسه جنوبا رجل الصوت عند النساء وجد نفسه جنوب والجنوبات لو بدي ساختر من فعمل ما ساختر المية كانت الصلاة في صلاة الجماعة انته وفاتك هل عليه اسم عليه اسم ده شريف يبقى يتسرب ويصم في البيت يتسرب ويصم في البيت لكن بقى المساله ان بقى, بقى المساله ان لو سخن الميه او لو بدا يجيب الميه عشان هيتسرب سيخرج وقت الصرف الوقت كله بقى ساعه يخرج الوقت فماذا يفعل بعض العاملين لا ولا يستعمل الماء معيد الماء ايه موجود. وبعضهم قال لا يتيمن بل يجب عليه أن يستعمل إذن حتى لو خرج الوقت حتى لو خرج الوقت لأنه لو خرج الوقت وكان معظورا فإن النائم ليس عليه حق ليس بالنوم تفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفريط فيما يأخذ الصلاة حتى ذات التي تريد النوع مش فاضي طال الانسان اخذ بالاسنان ولا دي ولا دي الصيغه ففات الوقت هل وهذا هو الراجي من اقواله انه يجب ان يستعمل ايدي وطلبه المحاضره الاخ اللي مرخص عشان ألخص احنا دلوقتي الاسبوعين اللي بيحصل الأجازة دولت دول تأخرون الشيء وطبعاً أنا بنسبة لدرس الفطق طبعاً بين المال والمجاجر يعتبر ربط طريق للفطق محتاج وقت أطفق فحيط يعني عشان أعيد تاني بابلك إرجع بارك التسجيلات أقول كمان ده؟ كمان يتأثر هتدولي ما عندش كمبيوتر أخي شعبان روح لحده عنده كمبيوتر باسم في المرشة إلى المسألة التي تكون فيها إذا استيقظ من النوم فانشغل بالرسل فقلنا أنه يجب عليك أن يفتسم حتى, حتى وإن خرج وقت الصلاة وهذا ما ذهب الجمهور الحلثية والشافعية والحلثة قال الشرين عسلمين عليه الله عليك أن يفتسم ويصم الصلاة ولو بعد الوقت وذلك لأن الصلاة في حق وقت الاستيقاظ كما ورغ عن أنس وبيبعه عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ورغت أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فلنصد إذا ذكرها فإن الله فعلا يكون أقم الصلاة لذكري واتفق عليك فأمن حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن فاقتسك وفعل الواجبات التي تصدق الصلاة ثم صدق مسألة أخرى اذا كان على بدنه نجسه وهو محدث انتبه ان هو الشمع على البدن نجسه ها وهو ايه محدث ومعه ماء لا يكفي الا لشيء واحد اما ازلت النجاسه او اما فبما يبدا ما يزيد النجاسه ويتيمم أن يغتسل وأتأمم للنجاسة ماذا <تصفيق> <تصفيق> يغزيل النجاسة لأن إزارة النجاسة بالتأمم مختلف فيه لكن الوسط ينبع عنه التأمم بها فلسل القارة وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي كما أنه قلت من السبيل وجب غسل ثوبه نفس الثوب الاول نفس نفس الاول ثم ان فضل شيء غسل بدنه ثم ان فضل شيء تطهر والا تيمم نص عليه احمد ونص احمد على تقديم غسل الجنابه نجاسه قال في الشرط ولا نعرف فيه هنا ابدا بغسل الايه النجاسه بالماء فان بقي فإذا ما يبقى معه قال إذا كان على بداية النجسة فهي يتأمم لها واحد على علم النجسة وليس معه ما وليس معه ما فماذا يفعل قال اختلف العلم على قوله قوله الأول أنه يتأمم لها بعد تختيفها إلى الأمكن وهذا يبقى بالحناب والثاني قول الجمهور وهو الراشي القول الراجي انه لا يتيمم من النجاسه لا يتيمم ايه للنجسه فان امكنه ان يغسلها وسلاه صلى بحسن حاله بلا تيمم اذا التامم لايه للجس او للحادث الاكبر لكن الجس التامم ليس ليس جزاء للنجس لذلك النجاس إن بأن يزيلها قدر استطاعها يجيب همشا ومسحها يجيب ملدل ومسحها عانب شواط ما يمسحها يجيب شواط طراب ومسحهم المؤمن يعني إيه حالي يخفض النجاس إن لها أثر فلا يقولوك أثر أثرهم على جراش ورد <تصفيق> قال الشيخ المرثمين رحمه الله مروة صحيح أنه لا يتهمم إلا عن الحجث فقط لماذا يلي أن هذا هو الذي ورد به النص وأن طهارة حدث عباده فإذا تعذر الماء تعبد لله بتعفير أفضل أعضاء أطراب وإذن دولة النصوص أما النجاسة فشيء يطلب التخلي منهم لا إيجاده فمتى خدا من النجاسة ولو بلا نية طهر منه كما قلنا قبل ذلك المبلل لرماه النجاسات وسأتنى غفصة ذلك أيضا أنه لو نشر أو هو مثلا على بدن النجاسة وسقط ماء الوطر عليه دون قصد فزالت النجاز، يكزر ولا لا يكزر؟ لأن له اشترط في إزالة النجاز وإذا تأمم في إن النجازة لا تزلع البدن وعلى هذا إن وجد الماء أزالها به، وإلا صلى على حسن حالك لأن تأمم التأمم لا تؤثر في إزالة النجاز. في النجازة ولا تأمم في إن النجازة، وتأمم إن النجازة زالت، ما زالت، عمش حالك، فهذا هو رجل فهل يشترك في الطراب المثامن به أن يكون له غبار؟ يعني التراب المثامن به في بعض ما قالك لابد يكون طراب إذا ضربت عليه خرج له غبار لكن الرمل عندهم لا يجوز الحجارة اللي عليها رمل أو عليها طراب على الرمل لا يجوز فنقول قال الله تعالى فلم تجد ما أنفتى يكون صعيداً طيباً وقد اختلف العلم في معنى الطيب فذهب الشافريك وأحمد إلى أنه الطرق فقط للغبار وذهب ماد وأبو حنيفة وعطار والأوزاع والذور إلى أنه يجزئ الأرض وما عليك أي حاجة على وجه الأرض من الأرض يجزئ تنمه وهو القول الثاني والرقب ألا يشترط لا يشترط أن يكون الطراب المثامة فيها هو عودة مثلا الم... الأحناف الملكين طب إيه دا إيه بأي لأنه في كتب اللغة أن الصعيد هو الطراب أوجه الأرض في القولين هم الطراب أوجه قال ابن القيم حمو الله وكذلك كان يتام بالأرض التي يصلي عليها كانت أو سبخة أو رملا وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال حيثما ثم أضراكت رجلا من أمات الصلاة فإنه مسجده هو طهور. وهذا نص صريح في أن من أضراكته الصلاة في الرملي فرمله إيه؟ طهور ولما سفره وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا فيك الرمال فاللي ما لك هو مسافات شاسعة ما كانش فاطراء كالفاء رملي قطعوا تلك الرمال في طريقه وماءهم في غاية القلة ولم يروى عنهم أنه حمل معهم طراب بخدوش تكير طراب هم مشهين لم يكن معهم طراب ولا أمره ولا فعله واحد من أصحاب مع القطع لأن في المفاوز الرمال أكثر من الطراب وكذلك أرض الحجاز وغيره ومن تضبر هذا قطع لأنه كان ثاما كم في سريعه معدل الطير لكن نلاحظ انه لا يتيمن باي شيء او لا يتيمن باي شيء تحول عن صفه لا يتيمن لا يتيمّن بأي شيء تحول عن صفه الفعل النار كالرماد والجبس والاسمنت والجير واضح الكلام طال الكلام ده كله مش مطلوب منك في الامتحان بس انا بديك الكلام ده عشان كطالب تفهم الكلام واضح ايه ايه اتفعنا؟ لو إن هو في أرض رملية وليس هناك ما يتأمم برمل أم لا يتأمم؟ يتأمم يتأمم بالرمل؟ طيب، لكن في بقى أشياء تحولت عن صفاته اللي سمنت، الجبس، الجيل، هاته اللي الأرض ليس من الأرض، بعيد عن جلس الأرض لا يؤتمر مناش الأرض، لكن ما كان فيه إتجارة والإتجارة بعلقة رابعة وعلى رمل يجوزك تانم بها يبقى كل ما هو على وجه الارض من جنسها يجوزك اما اذا كان متحولا عن صفته فلا جوزك الاسمنت والجبسي والمزع. شرط شرط دول أبو بارد حد ما يضع السبير. طيب